وَمَا نَقومُ مِنْهُم إللااأَ مِن بالِلههِ العزيز الحَميدَ الذي لَُلكُ السَّماوَاتِ والالأَررضِ واللههُ على كلِّ شَيئن شَهدَ إِ الذي نَفَةَنُ الْ المُومِينَ والالْمُومِناتِ ثمَُّ لَمْ يتُوب فَلَهُ عَذابُ جَهََّم فَلَهُ عذاابُ جَهَنَّم وَلَهُم عَذاابُ الحَرق